قَائِمُوا لِلَّهِ بِالْقُرَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ وَاسْطَوُقُوا لِلَّهِ صَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 والله عديد حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المختقين كذلك يبين الله لَكُمْ آياته لعلكم تعقنون